A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman rahim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 إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 121. فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإن الله غفور رحيم والذين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 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إن إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن, وان الله تواب حكيم 122. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ اكتسب من الاثم والذي تولى كبرا منهم له عذاب عظيم لولا ان سمعتموه ظنن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم بانفسهم هذا 119. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا الله عليكم 119. لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم 110. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم, وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم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 ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ما 119. ولكن الله, ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتن ألو منكم والسعة أن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 محصنات غافلات مؤمنات لعنة في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وعيديهم وأردنهم بما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 يرضونتكم حتى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم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 ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقلي المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها واليضربن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 الصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله أسعَن عليم وليستعفِ في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 تحصنا إن ردنا تحصنا لي تبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله فإن الله من بعد كراهين غفور رحيم ولقد أنزلنا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 يوسف ذي حلم فينا بالغدو والآصال رجال أنا ما عملوا ويزيدهن والله يرزق من يشاء بغير حساب، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقاعة يحسبه, يحسبه الضمان ما. والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه, موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعضه إذا أخرج يده إذا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 والله علین بما يفعلون وللائم الك السماء والار وَإِلَى اللَّهِ مَصِيرٌ ألم ترَ أنَّ اللَّهَ يُزجِي سَحَابًا ثُمَّ يؤلف بَيْنَهُ ثُمَّ السماء جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برق يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار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 109. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقول 117. أم يخافون, أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون 118. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله, إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وَأُولَاآِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَاآِكَ فَأُولَاآِكَهُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَإِنَّ 117. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله 121-ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 122-وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر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 109. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم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 أذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنه فأذل ما يشتهى منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا سَلَّنُوا نَمِيَّكُم لِوَذَّهَا فَالْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْلِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ قد يعلم مَا ja um...